كيف حالك يا طارق وما أخبار الأولادي الحمد لله أنا بخير وهم بخير ولكنك متعب جدا هل أنت مريض أنت تعرف أنني طبيب وزوجتي طبيبة كذلك وهذا متعب جدا ماذا تعني أنا وزوجتي نخرج في الصباح معا ونعود إلى البيت في المساء معا ونعمل عشر ساعات ومتى تجلسان مع الأولاد نجلس معهم ساعة أو نصف ساعة، ليس لدينا وقت وماذا تفعلان في عطلة الأسبوعي؟ نتحدث أنا وزوجتي عن الطبي والمرض والمرضى أنتما متعبان حقاً